وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك ابن مروان إلى الحجاج ابن يوسف ألا تخالف عبد الله ابن عمر في شيء من أمر الحج قال فلما كان يوم عرفه جاءه عبد الله ابن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاحبه عند سرادقه أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح إن كنت تريد السنة فقال أهذه الساعة قال نعم قال فانظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي. فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فقصر الخطبة وأجل الصلاة قال فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر كي يسمع ذلك منه عبد الله قال صدق سالم مالك رحمه الله عقد الباب لصقيه الصلاة في البيت والصلاة بإيش وقصر الصلاة وتعديل الخطب انتهى من امر البيت جاء الى احكام عرف واورد لنا هذا الاثر وكل كلمة فيها لها موقف عبد الملك بن مروان خليفة والحجاج امير على الحج يكتب الخليفة الى الامير لا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج مرسوم مرسوم من الخلافة للوالي لأمير الحج بأي شيء يجعل أمير الحج تحت إمرة عبد الله بن عمر أي الامارتين أعظم يا إخوان أمير الحج نائب الخليفة ولا عبد الله بن عمر الفقيه العالم الورع ها؟ ليعلم طلبة العلم قيمة علمهم لا يتعاظم طالب العلم منصبا على ما اعطاه الله قبل ذلك او بعد ذلك ايضا جاء ابو جعفر المنصور الى المدينة وطلب من مالك قائلا لم يبق في الناس اعلم مني ولا منك اما انا فقد شغلتني الخلافة اما انت فوطئ للناس كتابا يسيرون عليه وتجنب شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس يقول مالك فعلمني التأليف انذاك الوسط. وإذا لا تجد في موطأ مالك لا تساهل تهاون ولا تشديد وتعنيه لو نظرنا الآن ابو جعفر خليفة شغلته الخلافة عن التأليف مالك من علماء المدينة أين خلافة أبي جعفر وهل بقي لمالك خلافة على الناس ولا لا ها نحن في رعايته وهكذا أيها الاخوه عبد الملك يعرف قيمة ابن عمر ومعرفته للمناسك وتحره فيها وهنا تقول بعض الروايات أرسل الحجاج إلى ابن عمر متى يكون الرواح تنفيذا للمرسوم الصادر في حقه وهنا الرواية تقول جاء ابن عمر إلى فسطاط الحجاج ولا معارضة ابن عمر حينما ارسل اليه الحجاج ارسل الى ابن عمر متى الرواح فقال له عند الرواح نأتيك كأنه لم يبالي بهذا عندما نجي نروح نقول لك عزة العلم واعتزازه ابن عمر ونعلم موقف ابن عمر من الحجاج وهنا حينما جاء وقت الرواح اي الذهاب جاء ابن عمر ووقف على فسطاط الحجاج لم يرسل اليه مرسولا يعلمه بالرواح ولا بالمجيء بل قال اين هذا ماذا ترون في هذا الاسلوب يا اخوان كل لبيب يفهم لم يقل اين الامير أين المسؤول أين الحجاج أين يو... أبو يوز أبو يوسف؟ لا أين هذا فسمعها الحجاج فلما تعالى عليها خرج حالا امتثالا للأمر الموجه إليه وايضا تقديرا منه للعلماء خرجوا عليه ملحفة بيش معصفرة يبحث العلماء كيف يكون اميرا للحج ويلبس لحمل حفة معصرة والرسول قد نهى عن المعصر في الاحرام ضع تحتها خط اربطها مع الحجات او انها لا تكون من لباس احرامه يكون التحف بها عند الخروج بسرعة باي حال من الحالات بعض العلماء يقولون لا يراعى في ذلك لأن الحجاج ليس موضع الاقتداء بخلاف أثر عمر لطلحة ابن عبيد الله رآه عمر يلبس ثوبا مصبوغا ملونا فندى يا طلحة ما هذا الثوب قد علمت أن رسول الله نهى أن يلبس الإنسان ثوبا معصرا مساه روس أو زعفران قال يا أمير المؤمنين ليس براوس إنه المغره والمغره شيء من الطين فيه مرارة يحفظ الخشب من العدة فيحفظ الثياب ايضا فقال عمر إنكم أيها الرهط رهط يقتدى بكم فلعل جاهلا يراك لابسا هذا الثوب فيظنه مصبوغا بورس أو, أو أصفر فيلبس ما نهى عنه رسول الله محل الشاهد رابط يقتدى بكم فيقول بعض العلماء الحجاج إذا لبس المعصر ولا الأخضر ولا الأحمر ليس موضع قدوة يهمنا في ذلك الآن الرواح قال نعم إن كنت تريد السنة ولماذا الحجاج فقيه الحجاج الناس أشهد الناس حفظا لكتاب الله لقد جاء عنه في أخباره أتاه رجل حينما أراد الرحيل. فوضع رجله في ركابه اليمنى وراد ان ينهب الى سرجه فقال القائل قسم اعزمت عليك بالذي رفع كلا من نصفه الاعلى اعزمت عليك بالذي رفع كلا من نصفه الاعلى اي القرآن الكريم يقولون على الحجاج حينما كان وضع رجله في رفعته في ارتفاعه الى صحوة جواده واستقر مكانه قال والله لقد عرضت نصفه الاعلى هذه اللحظة ولو وجدتها فيه لضربت عنقك الحجج ما هو بهين تقير ولكن يتساءل عن الرواح نحن نعلم جميعا ان عندنا اذا اشتد الحر فابرد ايش بالصلاة فكان يظن الحجاج بأن الحكم عام ولكن لا وقت الاجتماعات يوم الجمعة ليس فيه إبراد تصل الجمعة في أول وقتها ولو كان في سدة الحر فكذلك هذا الجمع يشبه بصورته اجتماع الجمعة فلا إبراد فقال الحجاج انظرني حتى أفيض الماء على نفسي. يعلم السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم له عده اغتسالات في الحج لدخول مكه لاحرامه لدخول مكه لوقوفه عشيه عارفة فنزل ابن عمر وهذا من حقه ان يعطيه فرصه فافاض الماء وخرج لابن عمر يقول سالم فمشى بيني وبين ابي انظر هذا هم ثلاثه الحجاج في الوسط بيني وب... البينية هنا يبقى ابن امر قدام ولا وراء ها اشتقدروه امامه ولا خلفه ايزا هم ثلاثة الحجاج في الوسط واحد قدامه واحد خلف سالم لن نتقدم على ابيه اذا عبد الله امامه وهكذا تقدير الحجاج وتنفيذه للامر وعدم خروجه ومخالفته لابن عمر فاذا بسالم ينتهزها ويقول له ان اردت السنه فاقصر الخطبه وعجل الصلاه فهو امر ان يتبع مين ابن عمر وهذا سالم ولد ويتدخل في هذا لكنها اعطاه نصيحه فنظر الحجاج الى ابن عمر يريد ان يسمعها منه لأنه هو مأمور بأن يتلقى الأوامر منه وأيضا الثقة في ابن عمر أكثر من سالم وأيضا ابن عمر لن يقر ولده على باطل فنظر الحجاج إلى ابن عمر ليسمعها منه ماذا فعل ابن عمر؟ صدق سالم ما قالش نعم هي السنة وطول معها الحديث وآنا سأل لا صدق سالم وهكذا يقول مالك السنة في يوم عرفة قسر الخطبة وتعديل الصلاة وهنا لو وقف إنسان عند أثر هذه الخطبة أيضا في عرفات وقال إن يوم عرفات هو يوم الإسلام اليوم المشهود العالمي لأنه يوم يجتمع له العالم الإسلامي كله ماثلا في أفراد الحج لأنه لا تخلو قرية في العالم إلا وجاء منها حاج لا تخلو مدينة إلا وجاء منها حاج لا يخلو قطر إلا وجاء منه حاج والرسول صلى الله عليه وسلم حمل الحجاج أمانة التبلير قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب رب مبلغ أو من سامع اذا الحاج لم يأتي في نزهه لم يأتي يطلع ويكتشف أماكن مجهولة عليه إنما جاء عابدا عالما طالبا للعلم حاملا لدعوة من رسول الله ولو أن العالم الإسلامي أعطى هذا اليوم حقه وتلك الخطبة حقها لكانت كافية لتوجيه العالم الإسلامي كله وللأسف نجد في جهات أخرى نريد أن نسمي خطابات معهودة في تاريخ معين يرسمون فيها سياسة العالم يرسمون فيها اتجاهاتهم على المسلمين في ذلك اليوم أن يوجهوا العالم الإسلامي ومن حق الخطيب في ذلك اليوم لا نقول لا سياسة لا نقول الاقتصاد نقول من حق الخطيب في ذلك اليوم ان يوجه العالم كله في مسيرته السليمة سواء في سياسته في اقتصاده في اجتماعياته في عباداته في كل معاملاته وفي شؤون حياته كلها ولو تخصص انسان خاص منذ الحجة او قبله لإعداد خطبة ذلك اليوم لما كان ذلك كثيرا يخاطب العالم ولا يخاطب بلدا معين وفي هذه الآونة نشهد أجهزة اعلام العالم الإسلامي كله توفد بإعتادها لتبثها على الهواء مباشرة أي عمل أعظم من هذا أي عمل أولى بأن نستخدم في هذه الدعوة وفي توجيه المسلمين جميعا إن هذه الخطبة في هذا اليوم يجب أن يعتبرها المسلمون هي خطبة التوجيه وهي والله اعظم واشد مما يسمونه خطاب العرش خطاب الامه هذا خطاب الاسلام وباسم الاسلام وفي هذا المكان الذي تهو اليه الافئده وتصغي اليه الاسماع ويميل اليه كل مسلم اذا هذا اليوم كما قلت ايها الاخوه هو يوم الاسلام هو يوم العالم يجب ان يعنى به وأن تتلقى خطبته كما يتلقى أكثر وأكثر من خطبة الجمعة نعم خطبة الجمعة واجبة وهي توجيه جزئي للأمة في كل قرية وفي كل منبر وهكذا يتميز الإسلام بأساليب دعوته وبمنهجه في الدعوة ابتداء من الجمعة إلى العيدين إلى يوم عرفة وهكذا وكان صلى الله عليه وسلم يخطب في الحجيج أكثر من مرة يحصى عنه ثلاثة خطب خطبة يوم السابع من ذي الحجة يوجه الناس فيها إلى خروج إلى ميناء وصلاتهم فيها وصعودهم إلى عرفة وماذا يفعلون ثم خطبته يوم عرفة ويخطبة يجلس بين خطبتيها ويؤذن بعدها ولا علاقة لها بالصلاة ثم يخطب الناس ثاني أيام التشريق ليبين لهم الإفادة واحوالهم وعودتهم إلى بلادهم ولو احصى إنسان ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من خطب في الحج لجاء على مجاميع لا اقول مجموعه ولا كتاب لانه صلى الله عليه وسلم جمع ما بسطه في التشريع وبسط ما اجمل ووضع القواعد العامه ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا فيسكتون حتى يقولون حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم الحج الأكبر قالوا بلى قال أي بلد هذا في أي شهر هذا في أي بلد هذا الشهر الحرام في البلد الحرام ألا إن ألا باداه التنبيه انتبهوا وأوما أقول ألا إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ثم يوصي بالنساء خيرا ثم يوصي بالخدم ثم يوصي بالإخاء ثم ينهى عن الفرقة ثم ثم إلى غير ذلك ولو أخذنا فقط هذا البند الأول الا إن الدماء والأموال والأعراب حرام لو حرم المسلمون فيما بينهم دماء بعضهم على بعض وأموال بعضهم على بعض وأعراب بعضهم على بعض وصينة الانفس والأموال والأعراب أي نزاع يكون بعد ذلك؟ لا حاجه إلى وزاره الدخلي لا حاجة إلى شرطة وإلى امن لأن الأمن أي شيء اما للنفس او المال او العرض الجندي ماذا يحرص ماذا هي مهمة الداخلية ليس لها الا ذلك فاذا نفذنا وصية رسول الله في خطبته وعملنا بذلك لعكس العالم في امن وسلام الى غير ذلك والواقع مجال واسع ماذا نقول فيقول سالم للحجاج ان اردت السنة فاقصر الخطبة لكن نقول ايها الاخوه في ذلك الوقت لو لمح تلميح لو نبه تنبيه لو أومأ ايماء فإن المجتمع الذي يسمع له مجتمع الصحابة مجتمع التابعين مجتمع على أحسن ما يكون وأحسن مستوى أما نحن اليوم فنعيش في اضطرابات ونعيش في قلاق ونعيش في أخوج ما نكون إلى التوجيه في ذلك اليوم وبناء على هذا جاءت الروايات أن الحجاج أرسل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما متى الرواح وفي بعض الروايات جاء ابن عمر إلى فصاته وقال أين هذا قال ما بالك يا أبا عبد الرحمن وهذه الكنية توقيرا وتعظيما لأن من عظم إنسان يذكره بكنيته اولى من أن يسميه باسمه قال الرواح والرواح يقابل الغدو فالغدو بكرة أي من أول النهار في بكوريته والرواح من بعد الزوال كما جاء في الحديث لو توكلتم على الله حق اتكاله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماطا وتروح بطانا أي تغدو في الصباح خامصه جائعة وترجع وتروح أي في المساء بطانا أي مملوءه بطونها ومن هنا في هذه النقطة بالذات يستدل العلماء على أن الصلاة يوم عرفة والخطبة يوم عرفة إنما تكون بعد الزوال لأن الرواحة لا يصدق لغة إلا بعد الزوال فقال هذه الساعة قال نعم قال أنظرني حتى أفيض الماء على نفس وهي السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لعرف وذلك أنه خرج من منا صبيحة يوم عرفة بعد شروق الشمس فاتى الوادي وادي نمرة ونزل به وضربت له قبة ثم لما زالت الشمس ذهب إلى بطن الوادي وهناك خطب وأذن وصلى وجمع بين الصلاتين. فرواية البخاري وغيره لم ثم لما زالت الشمس راح إلى الوادي. إذا الرواح يكون من بعد الزوال والصلاة في هذا اليوم تكون من بعد الزوال. قال سالم فمشى وكان بيني وبين ابي فقلت له إن كنت تريد السنة وهل أحد لا يريد السنة؟ ولكنه أسلوب التحضيض والحث إن كنت تريد النجاح فذاكر إن كنت تريد الفلاح فاستقم على الصراط السوي لأن ذلك فيه إثارة وفيه حث وأنت تعلم أن كل دارس يريد النجاح وكل سالك يريد الفلاح فتأتي بهذا الأسلوب كما بين سبحان كنتم مؤمنين ان كنتم مؤمنين وهم مؤمنون حقا وعلى هذا ان كنت تريد السنه وهو يعلم بان عبد الملك امره الا يخالف ابن عمر لماذا لان ابن عمر سيدله على السنه فنظر الحجاج الى عبد الله ليسمع ذلك من ما رايك فيما قال سالم قال بلسان حاله ينتظر فالتفت إليه عبد الله وقال فدق أي إن أردت إن السنة فعلا فكما قال ما هي السنة في ذلك أن تقصر الخطبة وتعجل الصلاة وفي بعض الروايات وتعجل بالوقوف أي الوقوف بعد الصلاة وأشرنا إلى أن الخطبة في ذلك اليوم لها أهميتها ومكانتها. وقول سالم من السنة او ان اردت السنة قصر الخطب تكلمنا عن اهميه الخطبة في ذلك اليوم وما يجب ان تشتمل عليه من التوجيه مع قول سالم تقصر الخطب. حقيقة الخطبة كما يقول البلاغيون لكل مقام مقال والبلاغة هي مراعاة مقتضيات الاحوال والرسول صلى الله عليه وسلم تارة يخرج ويخطب كلمات وينزل وتارة كما جاء في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال احضروا المنبر بعدما صلى الصبح قال احضروا المنبر فحضروا فخطب حتى حان وقت صلاة الظهر فنزل فصلى ثم صعد فخطب حتى حانت صلاة العصر فنزل فصلى ثم صعد فخطب حتى حان الصلاة المغرب يقول جابر: فما ترك شيئا مما كان او سيكون الا وذكر لنا منه علم حفظ من ذلك من حفظ ونسي من نسي وفي بعض الروايات وما ترك طائرا يقلب جناحه في الهواء الا وذكر لنا عنه خبر اذا قصر الصلاة خطبة يكون ذلك بمقتضيات الأحوال وكلنا يعلم أو يتفق الأدباء في أن الخطبة أو الخطيب البليغ الذي يراعي مقتضيات الأحوال هو الذي ينظر إلى حاجة المستمعين ما كان لهم من حاجة يتولاه وما لا حاجة لهم يعرض عنه لأن كلام المرء في غير كنه لا حاجة له إذن يتفقون على أن بناية الخطبة لكي تكون وافية بالغرض وتربط بين السامع والمتكلم عنصران عنصر معنوي وهو الإخلاص فيها وأن تكون نابعة من القلب كما قال الحسن البصري رحمه الله مر على شاب يخطب واستمع وبعد أن انتهى دعاه قال يا هذا والله لقد سمعت ما قلت ولم يدخل في قلبي منها شيء فإما منك وإما مني لأنهم يقولون ما صدر من القلب دخل إلى القلب وما لم يجاوز اللسان لم يتعد الاذى اذا العنصر الأساسي في الخطبة هو الإخلاص وإرادة الخير والحكمة والتوجيه للناس الأمر الثاني مادي موضوعي وهو ما اتفق عليه الفقهاء بأن الخطبة في تكوينها وفي بنايتها كتكوين البيت سواء تخطط للبيت من أين واجهته وأين مجالسه وأين مطعمه وأين منامه وأين وأين وبعد أن ترسم المخطط الذي تريده تأتي بمواد البناء فكذلك الخطيب البليغ يخطط لخطبته ماذا يريد ان يصل اليه يخطب في امر الاصلاح بين ذات البين يصلح في الحث على الجهاد يخطب في الحث على الصدقه يخطب في بر الوالدين يخطب في مكارم الاخلاق يخطب على حث الناس على عباده من العبادات يجب ان يرسم موضوعه الذي يريد ان يتكلم فيه ثم يحضر مواد بناء خطبته كما يحضر المهندس مواد البناء بكل لوازمها ومواصفاتها من حديد واسمنت ورمل وما إلى غير ذلك كذلك الخطيب يحضر لها من الآيات والأحاديث والحكم والنصوص والتوجيه كما يحضر المهندس لبنائه ثم بعد ذلك يرتب كيف يورد الأدلة في خطبته ويجب أن يبني خطبته من ثلاث نقاط المقدمة التي تنبئ بموضوعه وتلفت انظار السامعين اليه وهو ما يسمى عندهم ببراعة الاستهلال ثم ينتقل وبلطف الى موضوعه وقد كان ايضا في الجاهلية الشعراء حينما يبتدئون قصائدهم الوصف او المدح بالغزل ليسترعي انتباه السامع ثم يدخل بتلطف الى موضوعه ثم يأتي بعد المقدمة ثم الموضوع الذي أراد الكلام فيه ثم بخاتمة توجز ما مضى لئلا ينسى آخر الكلام أوله وعلى هذا فالخطيب في حالة مراعاته لمقتضيات الأحوال يصعب أن يحدد له طول أو قصر والمصطفى صلى الله عليه وسلم في مواقفه لما خط... في بعض القضايا ما بال من يشترطون كذا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل في قضية بريرة كلمات وتنتهي أما في غيرها فعديد من المواقف قد يطيل الخطبة لأن الموقف يقتضي ذلك وهكذا في خطبته في حجة الوداع كما جاء عن جابر وغيره بأن الله قد فتح لنا اسماعنا حتى سمعنا ونحن في خيامنا وبلغ صلى الله عليه وسلم وأطال في الخطبة حتى لم يترك مهمة في الإسلام إلا وتكلم عنها تكلم عن رابطة الأخوة وتكلم عن التمسك بالدين وتكلم عن إبلاغ ونقل ما سمع الشاهد يبلغ الغائبة وتكلم عن حقوق المرأة وعن السمع والطاعة وأشياء كثيرة اذا القصر والطول إنما مرجعه إلى مقتضيات الأحوال فإذا كانت الامور عادية وليس هناك ما يوجب اطالة ولا ما يوجب تقصير ويراعي ايضا ائمة المساجد والجمعة اذا كان هناك في شدة الحرب والامر عادي والناس في تحت الشمس وليس هناك ظل نشاهدون في هذا المسجد المبارك امام المسجد ربما جعل الخطبة ثمان دقائق لاي شيء يوجز راعي احوال الاخرين وفي غير ذلك ربما اطال اذا احتاج الموضوع الى مثل ذلك وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم مقتضيات الاحوال فيما هو اهمم الخطبه الا وهو الصلاه يقول صلى الله عليه وسلم اني لا في الصلاة بنية الاطاله ثم اقصر الصلاة لما اسمع من بكاء الاطفال شفقه بقلوب الامهات اذا يقصد الاطاله ولكن يحرض ما يجعله يراعي مق مقتضيات حال الناس طفل يبكي ماذا تفعل أمه قلبها يشوش هل تكون مع ربها في صلاتها أو مع ابنها في بكائه إذا مراعات مقتضيات الأحوال من الأهم ولذا قال صلى الله عليه وسلم من أما بالناس فليخف إن فيهم فيهم فيهم أي يجب مراعاة ذلك وإذا صلى الناس فليطول مشاه إذا مقتضيات الأحوال في الخطبة الأصل فيها ألا تطيل على الناس والإطالة قد تمل خاصة إذا كانت تكرار اذا قول سالم للحجاج إذا أردت السنة الخطبة أشرنا بأن المجتمع الذي يخطب فيه الحجاج آندا كلهم ابن عمر وأمثاله سالم وأمثاله فتكفي إليهم الإشارات ويكفي إليهم التنبيه والتوجيه أما المجتمعات الأخرى فقد تكون في حاجة ماسة إلى التوجيه وإلى البيان وإلى إراد الأدلة والأمثلة إلى غير ذلك وقد جاء الحديث من إن قصر الخطبة وإطال الصلاة مئنة من فقه الرجل هذا في الأمور العادية ناتي بعد ذلك إلى ما قاله سالم للحجاج وانتظر الحجاج ليتوثق من قول سالم وهذا مبدأ في رواية الحديث ولذا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه رجل يستأذن عليه وكان مشغولا فلم يأذن له فإذا بالرجل ينصرف فرآه عمر عند انصرافه فأرسل في أثره فجاء فقال جئت ورجعت لماذا قال استأذنت ثلاثا فلم تأذن لي وقد قال صلى الله عليه وسلم الابن ثلاث فان ادرككم والا فارجعوا قال تقول قال رسول الله قال نعم قال والله ان لم تخرج من هذه لاجعلنك ضربا ان لم تات بمن يشهد لك مع هذا فذهب الى ابن مسعود وغيره نعم يبكي ويقول عمر يضرب الناس على حديث رسول الله قال وما قال قلت له كذا فقال كذا قال فليقم معك أصغرنا سنا فقام وذهب إلى عمر فجاء معه عمر وقال والله ما كذبته في حديث رسول الله ولكنني خشيت أن يطول الزمن بالناس فكل من حربت له عارضا يقول قال رسول الله أريد أن يتثبت الناس في النقل عن رسول الله وهذا مبدأ كتاب الله يا أيها الذين آمنوا إيش إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين معناها إن جاءنا ثقة نحن نكتفي بثقته وعلى كل فالحجاج يفطن هذا قول سالم وأبوه موجود وأبوه أفقه منه ما رأي أبيه فيما قال سالم ولذا أبوه صادق على ما قاله سالم بأنه السنة اذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة هي سنة رسول الله وهنا إذا كان الحجاج سيخطب في ذلك اليوم وأن يقصر الص... ويعجل الصلاة من الذي سيتولى الصلاة؟ الحجاج والعبد الله؟ الحجاج من الذي سيأتم به؟ ابن عمر وأمثاله وهنا نقول للإخوة الذين يتساءلون كثيرا عن بعض الائمه في بعض المساجد في بعض البلاد يعيبون عليهم في مسلكهم او ينتقصون علمهم او يرون عليهم ما يرون ويرون في انفسهم الاولويه او في غير اولئك الائمه نقول لهم ايها الاخوه ان الامام الراتب اقول الراتب الذي والله ولي الامر يجب طاعته وتجب يجب الاقتداء به ولا يجوز الانقسام عليه ولا يجوز التخلف عنه ولو كان الماموم أفضل من هذا الامام ولا شك عند مسلم بأن عبد الله بن عمر أولى وأفقه وأعرف بالدين من الحجاج لا نقول أفضل ولا أفضل الأفضلية عند الله سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولكن لا يشك إنسان في أفضلية ابن عمر في علمه وفي فقهه ومع ذلك عبد الملك يوصي الحجاج الا يخالف ابن عمر لانه يعلم ان ابن عمر افقه منه ومع ذلك لم يتأخر الحجاج ويقدم ابن عمر لانه هو له الاماره وكانت الامامه والخطابة للامراء حينما كانوا منقطعين او فقهاء لذلك ثم انيب بعد ذلك أن النواب عن هؤلاء اذا كان الامام راتبا وفيه ما فيه مما لا يرضاه الآخرون لا ينبغي بسبب مقتضى رؤيتهم تلك أن يختلفوا عليه لأن في ذلك انشقاق بين المسلمين وشق العصا وفرخة الجماعة والرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر وقال لتبلون بأمراء اذ ابتلاء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فإذا رأيتم ذلك فصلوا أنتم لأنفسكم في أول الوقت ثم صلوا معهم إن أحسنوا أحسنوا لكم ولهم وإن أساءوا فعليهم فقط قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم ما لم يؤخر صلاة أفلنقاتلهم قال لا الا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه نور من عند الله أي نصا صريح فاذا لم يكن هناك كفر بواح وكان في هذه الامور التي تختلف فيها وجهات النظر او لا يعثم منها انسان فلا ينبغي لاننا ان سكتنا على امامه الحجاج واقتدينا به واذا لم نقتدي به وانشققنا عليه وقدمنا ابن عمر ماذا سيكون في الامه سيكون هناك انقسام ماذا سيؤدي نزاع ماذا سيكون بعد النزاع شقاق ماذا بعد الشقاق إما نفاق وسكوت وإما قتال وصفق دماء لا إذن نبقى على ما وحدة الأمة وجماعتها وسيأتي في الصلاة لمنا موقف ابن مسعود من عثمان رضي الله تعالى عنه حينما أتم الصلاة أربعة وخالط في ذلك غيره يهمنا في هذا أن نقول لإخواننا الذين تحمسون في تلك المواقف عليهم أن ينظروا إلى مدى أوسع وهو الى وحدة الامه وسلامة كلمتها وعدم تفرقة الجماعة ولذا يقول العلماء اختلفون هل يجوز ان تعاد وتكرر الجماعة لفريضة واحدة في مسجد واحد ام لا مثلا عندكم مسجد للجماعة وفيه امام راتب صلى الامام وخرج هل يجوز لمن جاء متاخرا جاءت جماعة عدد من الناس وفاتتهم الجماعة مع الامام الراتم ايصلون فرادا ام يقدمون واحدا ويصلون جماعة ايش تقولوا الجمهور على انهم يصلون فرادا او تفصيل الفقهاء كما يقول النووي هذا المسجد اما ان يكون امامه راتبا ومعينا من ولي الامر وإما أن يكون مسجد طريق أي كل من جاءه أما فيه ومشى فإن كان مسجد طريق كل من جمع فيه أصلى ومشى فلا مانع أن تؤاد المرة والمرتين أما إذا كان مسجدا راتبا وفيه إمام مرتب من ولي الأمر فلا تجوز إعادة الصلاة جماعة مرة أخرى لماذا؟ والجماعة أفضل بسبع وعشرين قالوا لأن الفرصة تأتي لأن يكون هناك من لا يرى هذا الإمام اهلا وهناك تقع الفتنة بأن يتأخر عن الصلاة وراءه قصدا ويتجمع معه الآخرون وينتظرون حتى ينتهي من صلاته ثم يأتون ويصلون ويكون طعنا في صحة إمامته أو صلاحيته ومن هنا تنشأ الفرقة بين الناس اذا ترك الجماعة اسلم من ايجاد الفرقة لجماعة مختلفة او متخلفة وعلى هذا في هذا العمل بين الحجاج وعبد الله بن عمر سنة ايضا ومنهج لطلبة العلم الا يختلف بعضهم على بعض والا يعترضوا على مثل ذلك فاذا كان هناك ولا بد ما ينبغي تغييره فليكن عن طريق من ولاك فليرفع الأمر إلى ولي الأمر كما اشتكى أهل الكوفة بعد الأئمة أو بعد الصحابة إلى عمر وعزله عمر وقال والله لا عن نقص ولا عن خيانة فيه ولكن كذا وكذا فإذا كان هناك من الأئمة من فيه ما لا يصلح للامامه لا نختلف عليه ونفترق بل نجتمع ونأتي إلى ولي الأمر ونطلب منه أن يغيره عنا. وهنا ينظر في أمره وعلى كل هذه جزئية فيما يتعلق بإتمام ابن عمر بالحجاج في هذا اليوم العظيم وبالله تعالى التوفيق